يهن العيد، العيد يهني العيد، بالعودة وتاريخ دائم لنفس عيد، دائم لنفس عيد. العودة والتاريخ دائما لنفسي دائما لنفسي ببلوخ أمانيكم وبلابل الأفراح تنشود آنيكم تنسور على الأكوان آيات معانيكم في كل فجر جديد روعات بلاد نتزيد أهلا بيوم العيد أهلا بيوم العيد العيد يهني العيد، العيد يهني العيد، بلعاد وتاريخ دائما لنفس العيد. لا معنى للاعيات، لا معنى للاعيات، غيري اتصال ووداد، غيري اتصال ووداد. سلنا ابن صرح حلوس، ابن صرح البلاد بالناس، تذهول البلاد بالناس. كل ما كل ما تكاتفات يتبدد دي ديور وانا تعيش في حبور أفرح ليالي العيد أفرح ليالي Lagde og hænge ligesom med min historie, der er A fjærdig i Sudan, A في i stødan Affraحen vi kult og Affraحen vi kult og Hæl jeg glede linsan Hæl jeg glede linsan Men affraحen ور العيد يزيد مسرور عيد يهني العيد بين عود والتاريخ دائما لنفعيد دائما لنفعيد